الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل وهو أ ص د ق القائلين إ ل ا تنصروه فقد نصره الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصحيه من خلقه وحبيبه ب ل ب ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح لهذه ا ل ا م ة وكشف الله على يديه ا ل غ م ة ف ص ل ا ة و س ل ا م عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الك وصحبك ومن سار على سنتك و ض ر ب ك إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب الكرام المؤمنون نزل قوله تعالى الا َّ تنصروه َُُُْ فقد ََ نصره َََُ الله ُ في س و ر ة ا ل ت و ب ة التي تتكلم في مجملها عن غ ز و ة تبوك تلك ا ل غ ز و ة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ل ل خ ر و ج فيها في ظروف شديده و أ ج و ا ء ق ا س ي ة وكانت غ ز و ة ا ل ع س ر ة ح ق ي ق ة حيث ح ر ا ر ة الجو والثمار في ا ل م د ي ن ة قد اينعت فتكاثل وتثاقل بعض المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى معاتبا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 يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اي ان لم تنصروه في غ ز و ة العسره في وقت ا ل ش د ة ف إ ن الله هو ناصره ل أ ن ه نصره قبل ذلك وكان في أ ق ل من ذلك وكان في وضع أ ض ع ف من ذلك إ ذ أ خ ر ج ه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ ه م ا في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا فانزل سكينته عليه و أ ي د ه بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم النبي صلى الله عليه وسلم ناصره هو الله سبحانه وتعالى نصره بمعجزات ب ا ق ي ة ومعجزات حدثت بين يديه صلى الله عليه فمن هذه المعجزات ا ل ب ا ق ي ة ا ل ق ر آ ن الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم ومن المعجزات التي وقعت بين يديه وكان فيها نصر لحديثنا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وقبل هذا الموقف ما رواه ا ل إ م ا م مسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي لاعرف حجرا في م ك ة كان يسلم علي قبل البعثه و إ ن ي لاعرفه ا ل آ ن النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ح ج ا ر تكلمه وفي هذا ت أ ي ي د ونصر ل أ ن ه عند الامام مسلم أ ي ض ا أ ن جبريل عليه السلام نزل على رسولنا يوما وهو في ق ر ب وهم فلعلك ب ا خ ع نفسك على آ ث ا ر ه م إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا فنزل عليه جبريل وهو في هذا الحال من التضييق والاضطهاد فقال له أ ل ا اريك آ ي ة تفرج عنك ما أ ن ت فيه فقال نعم فقال انظر إ ل ى تلك ا ل ش ج ر ة ادعها فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بين يديه تشق ا ل أ ر ض ثم قال له جبريل ا ؤ م ر ه ا أ ن تنصرف ف أ م ر ه ا أ ن تذهب فذهبت إ ل ى مكانها فقال أ ر ي ك آ ي ة أ خ ر ى قال حسبك حسبك هذا يكفي هذا يكفي وعند الامام مسلم أ ي ض ا من حديث جاب جابر رضي الله عنه وارضاه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينما نحن في سفرنا ذهب النبي وانطلق لقضاء حاجته فذهبت خلفه ب إ د ا و ة من ماء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الحيي الكريم صلى الله عليه ل ي ر ى شيئا يستتر خلفه فما وجد شيئا إ ل ا شجرتين في الوادي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى إ ح د ا ه م ا و أ م س ك بغصن منها وقادها خلفه وقال انقادي علي ه فانقادت خلفه ك أ ن ه ا بعير مخشوش أ ي مربوط بحبل و ق ي د يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه حتى ذهب الى ا ل ش ج ر ة ا ل و خ ر ى و أ م س ك ب غ ص م منها وقال ا ن ق ا ض ي عليه حتى وقف بينهما رسول الله وقال التئما عليه ف ا ل ت أ م ت عليه صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته وسيدنا جابر ينظر إ ل ى تلك ا ل آ ي ة وتلك ا ل م ع ج ز ة فيقول فانصرفت ثم أ ت ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ق ب ل علينا فنظرت إ ل ى الشجرتين ف إ ذ ا هما في مكانهما كل و ا ح د ة على سياق فالله هو ناصره والله هو مؤيده ليس ب ا ل أ ح ج ا ر ولا ا ل أ ش ج ا ر و إ ن م ا ايد النبي المختار صلى الله عليه وسلم بالحيوان عن سيدنا انس رضي الله عنه وارضاه قال بينما نحن جموز عند رسول الله اذ اتى قوم من الانصار فقالوا يا رسول الله ان لنا بعيرا قد استصعب علينا إن لنا بعيرا عليه أي نسقي عليه زرعنا ونحمل عليه م ا أ ن ا و إ ن ه قد استصعب علينا ومنعنا ظهره فعطش الزرع والنخل فقال رسول الله ل أ ص ح ا ب ه قوموا معي فدخل الحائط أ ي المكان الذي فيه هذا البعير هذا الجمل ودخل عليه فقال له بعضهم يا رسول الله لا تدخل ع ل ي ه ف إ ن ا نخاف عليك صولته ف إ ن ه قد صار كالكلب ا ل ك ل ب أ ي كالكلب المسعود نخاف عليك منه فقال لا خوف علي منه فلما ر آ ه البعير تقدم بين يديه خافضا ر أ س ه عنده صلى الله عليه وسلم ثم خر له ساجدا الله أ ك ب ر وفي الحديث ا ل آ خ ر لما استصعب البعير وجاء إ ل ى رسول الله يبكي و ك أ ن ه يكلمه صلى الله عليه وسلم قال من صاحب البعير قال أ ن ا ق اتق ل الله و أ ح س ن إ ل ي ه ف إ ن ه يخبرني أ ن ك تجيعه ولا ت تجيعه د ئ ب ه أي أنك و تطعمه وفي نفس الوقت ت د ئ ب ه في العمل ولا تعطيه ف ر ص ة ل ل ر ا ح ة فالجمل الثاني شكا والجمل ا ل أ و ل بكى وسجد بين رسول الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ خ ذ ب أ ذ ن ه و أ د خ ل ه في ا ل خ د م ة ومكنهم منه وقال اذهبوا به لا يعصيكم بعد ا ل آ ن فقالوا يا رسول الله جمل بعير لا يعقل والله إ ن ه أ ع ق ل من كثير من البشر الذين لم يسمعوا أ م ر رسول الله ولم يستجيبوا لهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحيوان سجد لرسول الله فقال ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله حيوان بهيم لا يفهم يسجد بين يديك افلا نسجد نحن بين يديك نحن أ و ل ى بالسجود بين يديك قال لا ف إ ن ه لا يحق لبشر أ ن يسجد لبشر ولو كنت امرا أ ح د ا أ ن يسجد ل أ ح د ل أ م ر ت ا ل م ر أ ة أ ن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو أ ن ه كان ق ر ح ة الراجل من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه من شعره إ ل ى أ ظ ف ر ه ق ر ح ة ثم أ ق ب ل ت إ ل ي ه فاستقبلته فلحسته فلم توفه حقه لهذا حق الرجل على ا ل م ر أ ة ف إ ن ه لها ستر وكنف و ح م ا ي ة وحفظ فالنبي صلى الله عليه وسلم منصور من الله وهذه من الدروس ا ل م س ت ف ا د ة من ه ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه منصور ودينه منصور صلى الله عليه وشرعه منصور و أ ن هديه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة عالم ن ص و ر مهما اعترض المعترضون ووقف أ م ا م ه الواقفون فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد بفضله ا ل أ ع د ا ء قبل ا ل أ ح ب ا ب وهذا هو العنصر الثاني في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه أ ن ه سبحانه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب ا ل س ا ب ق ة وهذا موجود في ا ل ق ر آ ن وفي س ن ة النبي المصطفى صلى الله عليه وفي كتب هؤلاء حتى اليوم ففي ا ل ق ر آ ن الكريم ب ش ا ر ة بشر بها عيسى عليه السلام و إ ذ قال عيسى يا بني إ س ر ا ئ ي ل إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م مصدقا لما معكم ومبشرا برسول ي أ ت ي من بعد اسمه أ ح م د هذا موجود في كتابنا وهذا نصر لنبينا بل إ م النبي ا و أ ص ح ا ب ه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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ ب ن ه م الكفار فهو موصوف عندهم يعرفونه معرفه تامه حتى انهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م و إ ن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لذا استحقوا ا ل ل ع ن ة و ا ل ص خ ت إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذا في ا ل ق ر آ ن أ م ا في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي إ ل ى ا ل م د ي ن ة ب ج ن و ب ة ببيع ب ب ض ا ع ة يريد بيعها فلما باعها قال لاذهبن فلاسمعن من ذلك الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه يقول فلقيته يمشي والحديث عند ا ل إ م ا م أ ح م د وهو حديث صحيح قال فلقيته أ ي رسول الله يمشي بين أ ب ي بكر وعمر فسرت خلفهما ف و ج د يهوديا ينشر ا ل ت و ر ا ة ي ق ر أ فيها على ميت له أ و على غلام أ ج م ل ما كان و أ ح س ن ما كان يعزي نفسه على فراقه فمر عليه رسول الله فقال يا رجل بالذي أ ن ز ل عليك ا ل ت و ر ا ة أ ت ج د اسمي ووصفي ومخرجي في كتابك هذا فقال الرجل ب ر أ س ه هكذا أ ي لا ف أ ن ط ق الله ذلك الذي في الموت والاحتضار ف ي ذلك الشاب ابنه فقال بل كذبت والذي نفسي بيده إ ن ا لنجد اسمك ووصفك ومخرجك في كتابنا هذا و إ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله ثم يموت فيقول رسول الله ل أ ص ح ا ب ه خذوا أخيكم خ ذ و اخاكم أ من بين يدي ا ي ه و د ثم غسلوه وحنطوه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم هذا نصر لرسول الله و ت أ ي ي د لرسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ م ا ما هو موجود في كتب أ و ل ئ ك القوم حتى ا ل آ ن فهو مازال شاهد على صدق رسول الله ونصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أ ق و ل هذا القول و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه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 لا شك ولكن الله طمس أ ف ئ د ه هؤلاء واستبقى في تلك الكتب بعض الدلائل وبعض ا ل آ ي ا ت التي تشهد على صدقه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن ه لفي زبر ا ل أ و ل ي ن أ ي انه موجود بوصفه ورسمه واسمه في كتب ا ل أ و ل ي ن صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في سفر ا ل ت ث ن ي ة في ا ل ت و ر ا ة ا ل إ ص ح ا ح الثامن عشر قول موسى عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى أ و ل ا لموسى عليه السلام س أ ق ي م لبني إ س ر ا ئ ي ل نبيا من إ خ و ا ن ه م كلنا يعلم من هم إ خ و ا ن بني إ س ر ا ئ ي ل معروف وهذه ا ل ك ل م ة م و ج و د ة حتى اليوم في ا ل ت و ر ا ة إ خ و ا ن بني إ س ر ا ئ ي ل هم العرب ل أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل من نسل إ س ح ا ق والعرب من نسل إ س م ا ع ي ل عليه السلام فلم يقل الله لموسى س أ ق ي م لكم نبيا من أ ن ف س ك م لا قال من إ خ و ا ن ك م ولا شك ان ك ل م ة إ خ و ا ن ك م أ ي من العرب مثلك أ ي مثلك أ ن ت يا موسى أ ج ع ل كلامي في فيه ويقول لهم ما امره به والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم ب ا س م ه أ ن ا أ ن ت ق م منه ومن صبته هذا الكلام مكتوب حتى اليوم يا موسى س أ ق ي م لبني إ س ر ا ئ ي ل نبيا من إ خ و ا ن ه م يقصد محمد صلى الله عليه وسلم من العرب إ خ و ا ن بني إ س ر ا ئ ي ل مثلك أ ن ت ل أ ن بعض الناس قالوا أ ن المقصود بهذا النبي هو عيسى عيسى منهم وليس من العرب من إ خ و ا ن ه م ثم الله قال له مثلك أ ي إ ن ذلك النبي سيكون مثل موسى عليه السلام و أ ن ا أ س أ ل هل عيسى عليه السلام مثل موسى أ م محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي مثل موسى طبعا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو الذي يتطابق تمام ا ل م ط ا ب ق ة مع سيدنا موسى عليه السلام فهما ولدا و ل ا د ة ط ب ي ع ي ة من أ ب و أ م و م ا ت عليهما ل س ل ا م م ي ت ة ط ب ي ع ي ة أ م ا عيسى فلم يمت حتى ا ل آ ن عليه السلام موسى جاء ب ر س ا ل ة م س ت ق ل ة و خ ا ص ة كذلك سيدنا محمد جاء ب ر س ا ل ة م س ت ق ل ة و خ ا ص ة أ م ا عيسى فلم ي أ ت ي ب ر س ا ل ة م س ت ق ل ة و إ ن م ا جاء متمما ومكملا ل ر س ا ل ة موسى عليه السلام إ ذ ن هذا دليل واضح على أ ن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود في هذا الكلام ن أ خ ذ مثالا آ خ ر من ا ل إ ن ج ي ل ا ل إ ن ج ي ل الموجود حتى ا ل آ ن طبعا ا ل أ ن ا ج ي ل م ت ع د د ة من هذه ا ل أ ن ا ج ي ل إ ن ج ي ل ب ر ن ا ب ا وهو أ ص ح ا ل أ ن ا ج ي ل على ا ل إ ط ل ا ق فيه ع ق ي د ة التوحيد التي جاء بها عيسى عليه السلام ولكن لما حرفت ا ل أ ن ا ج ي ل ا ل أ خ ر ى صادروا إ ن ج ي ل برنابه ومنعوا طبعه وصنعوا ما يسمى بالمحاكم ا ل ت ف ت ي ش ي ة من وجد في بيته إ ن ج ي ل برنابه يقتل ويحرق ذلك ا ل إ ن ج ي ل ل أ ن هذا ا ل إ ن ج ي ل وضح فيه برنابه أ ن نبي آ خ ر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم و أ ن ه سيبعث في العرب سمى النبي باسمه صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر أ ن عيسى هو ك ل م ة الله وروحه أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم ليس ابنا لله وليس هو الله سبحانه وتعالى لكن إ ن ج ي ل موجود حتى ا ل آ ن ويعترفون به وهو إ ن ج ي ل يوحنا يقول فيه إ ن المسيح قال للحواريين إني ذ اني ه ب إ ذاهب ولم يقل إ ن ي ميت يعني في كتبهم رد عليهم إ ن ي ذاهب و س ي أ ت ي ك م الفارقليط ك ل م ة تحمل معاني الحمد, الحمد. الفارقليط روح الحق ولا يتكلم من قبل نفسه و إ ن م ا هو كما يقال له وهو يشهد علي و أ ن ت م تشهدون هذا قاله كاتب إ ن ج ي ل يوحنا أ ن المسيح عليه السلام قال هذا وطبعا شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة فصل تفصيلا بديعا عجيبا في ك ل م ة الفارقليط و أ ث ب ت ب ا ل أ د ل ة أ ن ه ا تنطبق تماما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا الاخوه ا ل أ ح ب ا ب لا يسروني في هذا المقام إ ل ا أ ن أ ذ ك ر ك م بشيء بسيط وهو شهر الله المحرم الله الله في شهر الله المحرم فخير الصيام بعد رمضان صيام المحرم كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن النبي وعد من صام يوم, يوم العاشر من المحرم يوم ا ل أ ر ب ع او الخميس ونزيد في ا ل أ م ر حتى لو سرنا على الحساب الفلكي الذي في نتيجتنا نحن في مصر ف إ ن ن ا نصوم التاسع والعاشر أ ي ا ل أ ر ب ع ا ء والخميس إ ن شاء الله ل أ ن النبي قال في يوم عاشوراء احتسب على الله أ ن من صام يوم عاشوراء غفر له ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة أ و كفر عنه ذنوب س ن ة م ا ض ي ة وقال ب أ اثر آ خ ر صحيح لو استقبلت العام القادم أ و لو حييت إ ل ى عام قادم لاصومن التاسع م خ ا ل ف ة لليهود هذا اليوم يوم عظيم يجدر بالمسلم أ ن يهتم به و أ ن يصومه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يبلغنا فيما يرضيه آ م ا ل ن ا و أ ن يغفر لنا ذنوبنا وأن ن يكفر ع اللهم سيئاتنا ي وأن ص ح ب ن وأحوالنا وأن ا ي د ويهدي ي ن بنا وأن يجعلنا ا سبباً ل ن وارزقنا اهتدى اللهم أرم الحق حقاً ا ت أرم بلغنا ا ا ا ع وأرم ب باطلاً اجتناباً ب ا وارزقنا ط ل اللهم ل ش ف ا ع ة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قلوبنا عامره بمحبته اللهم اجعل قلوبنا و أ ح و ا ل ن ا متبعه لسنته يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا من الشرب من حوضه و أ ن نشرب من يده شربه ه ن ي ئ ة مريئه لا نظما بعدها أ ب د ا يا رب العالمين اللهم استرنا فوق ا ل أ ر ض واسترنا تحت ا ل أ ر ض ولا ت ف ض ح ن ا يوم العرض يا رب العالمين اللهم وفق و ل ا ت امورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للحق والتقوى واجعل لهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة التي تاخذ بايديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا بلاد ا ل أ م ن والرخاء والسخاء ي اللهم رب ا ع ا م ي ن ا ل ل ا ل ب بين قلوبنا جميعا اللهم اعصم دماءنا اللهم اعصم دماءنا واحقن دماءنا يا رب العالمين و و ف ق ن ا يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جبير و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا ورسولا